في هذه الايام نسمع او سمعنا والأمر حاصل يعني أن هناك مجموعه او فئه اتبعت ما يسمى نفسه اليماني الموعظ في العراق نسال الله لهم الهدايه ان تشيعي والزمان يتراب يصيب هاي العقيد من زمان المرتضى والشيعة في ظلم ومكيد ya tanqab jamrabi da roqaswat dini e roman hadatni an قسوة الدين هما حادتين عن منهج العال نضال نوفل المذهب ولا غير ما نذهب فهدهر مال شوفوا ايش لو انثبتت هم البنين شوفوا ايش قد عدها ويقين قدمت للمذهب اربع فلذاذ لن نعيد ها المعتقد غالي وثمين لن نعيد المعتقد غالي لا غير ما نذهب مال يذهب لو هالدهار مال غير قوم قل سوى الدنيا وما حالتي اني عن منهج العال شوفوا ايش قد اثبتت ام البني شوفوا إيش جد عدها أخلاص ويقين قدمت للمذهب أربع فلذات لن عدها المعتقد غالي وثمين تلاغيل لي يخالف هالمسيره ها مو غريب انك يخالف هالمسيره ها ينسلخ من جلدت تحول لغير اسم شيعي وللاسف عن من حرف فكر وضمير مو غريب انك تلاقي اللي خلف المسير ينسخ مين جلدتي المذهبه يتحول لغير اسم شيء وللاسف عمال حرافه وكتا ضمير قناعه ملويه عاد هاديه واه الادله اي ضاف من هجا ودينا اي عين الحق عمى عين وافكار باحله يتبع خير اللي قال المنتبا الفقهاء بهم هدايه هل بشار يتبع غير اللي قال المنتظر الفقهاء بيهم هدايات هل بشار ويتبع من يدعي العصمه ويقول انا بعد المهدي الثالث عاشا انت شيعي والزمان يتعب بصي ضايل عقيله من زمان المرتضى والشيعي في ظل نومكين ده عَلْوِلَايَةِ فَنَّ قَابُضْ جَامُ رَبِيدَ رغم قسوة الدين إِيهُمَا حَدَثِ النِيَّةِ عَنْ مَنْهَجِ الْآلِ نِضَالُ نُوفِ ولا خير ما يذهب به الدهر مال شوفوا ايش لو نثبتت ام البنين شوفوا ايش قد عدها ويقين قدمت للمذهب اربع فلذا لن نعيد هالمعتقد هالي وفني مو غريب انك تلاقي اللي يخالف هالمسير ينسى الاخنين جلدة المذهب ويتحول لغير ايش مشيعون للأساف عن حرافة الضمير قناعه ملويه وضايع بعاد هادي خواه العدله اي جهودنا عن الحق عانا وافكار ضحله يتبع غير اللي قال المنتظر الفقهاء بهم هدايه هل بشار ويتبع من يدع العمى والصم ويقول عنا بعد المهدي الثالث عشاء يدعي إن اليماني واللي بالظهور ارتبط ادعي ان اليمان واللي واقع بالظهور ارتبط انت لا تعرض على عقلك كلام ماه الا لغط اريدها واتقاذك وبرصوله وهذا بعض الخطاب احنا اتباعي الادلة اين ميلوا ياه بالمنطق احنا اتباعي الادلة اين ميلوا ياه بالمنطق كل عقائدنا نقيه ايه هما كل ما حكيان صدق ايه هما كل ما حكيان صدق احنا انت باعي العدل لين مين ويا كل عقائدنا نقيه يا همو كل ما الحشا صدق يدعي ان اليماني واللي واقته بالظهور ارتبى انت لا ت عرب على عاقله كلام ما هو الا لغا يريد هدم دعات قاضي وبعصوله وهذا باع ظل خطط احنا عت باعي الذله المنطق كل عقائدنا نقيام ومو كلمة حتى نصدق احنا تباعي الأدلة ينميلوا ياه بالمنطق كل عقائدنا نقيام يهو مو كلمة حتى نصدق ومو كلمة اريدنا شهدكم يا مان حبيته ورضيته باعه اهل الضلال اقراوي بتاريخك ذا ابو مثال ادعاء بالصفاء عن ايمان وانه ابن محال لا تكاثر عن العقيده ايه هو يا اخو نفسك عندك 14 تمر بهداهم امشي وتمسك لا تكابر على العقيدة إيه وراجع يا الأخ نفسك عندك رباطع شرق مار إيه بهداهم ايه مشي وتمسك إيه بهداهم ايه مشي شدكو اريدنا عيدكم يا مان هدت ورضيتو باعت اهلي بالال اقراو بتاريخك جهل اكبر مثال ادعاء بالسفاة عن إمامك وإنه ابن محان لا تكاضر على العقيدة إيه راجع يا الأخ نفسك عندك اربع طعشر اقمار ابهدىهم ايش وتمسر مو انت يا شيعي شلت تحضر الله مو أنت يا شيعي شنة تحضر معاتم الله وتعز يوم لبنين وتعز البضع فاصم إيه والمن بري لربك تجازيه بمآثم والمن تجازه بمعاك وحق أمي البني ندعي إلك ترجع وحق أمي البني ندعي إلك ترجع ترى شمس الحقيقة واضحة وتستع أبو فاضحة ولجل الحاف كفوفه ولجل الحاف كفوفه يا الاخو تقطع ولجل الحاف شوفوفه يا الاخو تقطع تسلم للوفا والتضحية تسلم آخر فقره أسألك هذه التربية تسلم دينيج للوفا والتضحية تسلم على هذه تسلم ما قصروا يا ام البنين كلهم قوا ودوني الحسن